والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا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 فَنْكِحُ بإِذْنِ أَهْلِهِ وَآتَُّ أجورَهُ وَآتُهُ أجورَهَُّ بِالمَعرُوف مُحْسَناتٍ غَيْرَ مُسَافِحات محُحْصَناتٍ غَيْرَ مسَافِحاتٍ وَلَا مُتَّخِذاتِ أَخْدَان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علىه